أَرَأَيْتَ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ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 لَمماا أَضَأَتْمَا حَوولهُ ذَهَبَ اللههُ بِنُورهِمْ ذَهَبَ اللههُ بِنُورِهِم وَتَرَكَهُم فيِي ظُلماتات لا يُبَصون صُمّ بُكم عمم فَهُم لا يَرجعون أَوْ كَصَيبٍِ مِنَ السَّمِ فِيهِ ظُلماتُ وَرَعددُ وَبَرق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 ولو شاء اللَّهُ لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين مِن قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا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 كُلَّ مَا رُزِقُ مِنْهَا مِنْ ثمَمَرَةُِ إِزقَقالوا قالوا هذا الذي رُزقُناَ مِن قَ وَأتُ بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُم فِيهَا أَزْوَاجُ مُطَهَرَه وَهُمْ فيِيهَا خَالِِدُ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 وَلَ إِِّي أَعلمْلَمُ مَا لَا تَعلَمون وَعََّمَ آدَمَ الْ الأأَسْمَ أَكُلهَاثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَ المَلائِكَةِ فَقَون فَقَالَ, فقال هؤلاء أَن بِؤُونِ بِأَسْمَائِهَا أُلَِِكُنتُمْ صَادِقِين قوا سُبحانكَ ل عِلمَ لَنَا إِلَّا مَا عََّمْتَنَا إِكَ أَ تَعَليمُ الحَكم قلَ يَ أَدَمُ أَ بِهُم بِأَسْمَائِهِمْ فَدََّا أَ بَأهُ بِأَسْمَائِهِمْ قون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 يُذَبِّحونَ أَبنَا أَكُمْ وَيَسَْحيونَ نِساءكُمْ وَفِيذَالِكُمْ بَلاؤُمِّ الرَبِّكُمْ عظهِمْ وَإِذفَرَقُنا بِكُم البحر فأنجيناكم وأغرقنا الْ البَحرَ فَأَن جَينَاكُمْ وَغْرَقنَا آلَ فِي الععون وَغْرَقنَا آلَ فِي العونَ وَأَنتُم تنظرون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 ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم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 إنَّينَ آمًَا والَّذنَهَاد وَن النَّصَارَ والالصَّابِئين مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْومِآخِر مَنْ آمنَ بِاللهِ وَالْيَومِآخِرِ وَعمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجرُهُ ييودَ رَبِّهِمْ فَلَهُمْ أَجرُْهُ النيادَ رَبِّهِم وَلَا خَوْفٌُ عَلَيْهِم وَلهُم يَحْزَنون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 قَالُوا إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ, مسلمة لَّا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ وَإِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا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 بَلٰمَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَٰئِكَ فَأُوْلَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ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 طوباهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم اف تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض اف ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيات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 مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ كأنهم لا كَأَنَّهُمْ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 وَماَا يُعلمّمانِ مِنْ أحدَد حتىَ يقول إِماَا نَحْنُ فِتن حتىَ يَقول إِما نَحْنُ فِتنَةُ, فتنة فَلاَا تَكفُ فَيتَعلمونَ مِنْهُ ماَا يُفَِقونَ بهِهِ بَينَمرءِ وَزَووجِه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 وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى وَلَن نَّصِيرَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ من العلم 124-بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير 125-الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق, يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون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 مَن آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأَمْتَعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ ثُمَّ أَضْطَرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ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 قُلأَمََّ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِن إلين وَمَا أُنزِن إلَن وَماَا أُنزِلَ إلَى إِبهين وَماَا أُنزِلَ إِلَ إبهمَ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 وَما كانَان اللهَّهُ لضيع إمَكُمْ إِ اللَّه لَِّاسِلَ رَعوفُ الرَّحيم قَدَ نَرَ تَقلّ بَوجههكَ فيِي السمائِ فَلَن وََّكَ قِبلَ تََرضهَا فَولّ وَجههك شَطْرَ الْ المَسْجدحَرَامِ وَحييثُ مَا كُم فَوّوجُوهَكُمْ شَطْرَه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 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ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 وَإِلَهُ كُمْ إلَهُ وَاحِدُ الله إلَ إِللا هو الرَّحْمَالُ الرحم إ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَْرضِ وقتتِنَا فيِي الليْلِ وََّه لِ وَالْفُلكَِّ تَجرْث البَحْم.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 فأَحْيَابِِ الْ الأأَرضَضَ عد مْوتهَا وَبَثَّفِيهَا مِ كلّدَّةِ وَتَصْر ف الرِييااح وَتَصْر في الرِياح, الرياح والسَّحاب المُسَخرِ بَينَ السَّماءِ والالْأَرضلَآيات لآيات, لآيات لقَون عقون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 وَ لَطَبَ وَلا تَتَّب خقواتِ الشَّيطان إهُ لَكمم عَد مبين إماَا يَأمرركُم بِالسِ وَالفَحش وَأَ تَقُوا وَأَ تَقُولوا, تقولوا علىى الله مَا لا تعلون وَإذا قِيلَ لَ مُتَّبعم زَل الله ققالون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 إِماَا حَوَّمَ عَلَكُمُ المَيتَةَ وَدَّمَ وَلَحمَ الْخزِرِ وَمَا أ إَِّ بلِ غَيْرِ باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله ثمَمَا يَصْطُر وَغَيرَباضٍ وَل عاددٍ فَلَا اسم عَلَْ إِ اللهَّ غَثُور وَحيم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 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على مَا هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وَحِلَّ لَكُم لَيلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَاثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِيمٌ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا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 كَذَلِكَ يُبَين ال ماَّهُ آياتِي للِنَّاسِلَ عَهُم يَتَّقُون وَد تَأكُلُ أَمْودَكُم بَيْنَكُم بِالباقل وَتُدُوبِهَا إلى الحُككَان وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر ومن اتقا واتقوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله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 فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ الرَّأْسِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ, صدقة أو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 فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فِي الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذَلِكَ لمن لم يكن أَهْلُهُ حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات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 وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ فَإِنَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يوم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 لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إلا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ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 مَا أَن فَقُتُم مِن خَيْرٍ فَلِلوالدَيينِ وَالْأقُرَبينَ وَْيَتَانَ وَالْأَقْرَ بينَ وَْيتَانَا وَْمَسكين وَبِن السَّدين وَماَا تَفعلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَّه بِهِ عَين كُتِذَ عَلَْكُم الْ القِتَالُ وَهُوكُرْهُ الَّكُم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 وَلَا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فيمت وهو كافر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 وَلَ شَ اللهَّهُ لاعَنَتَكُمْ إ اللهَّه عزيزٌ حَكيم وَلَا تكِحُ المُشِركَاتِ حتىَ يُؤمنِن وَلَأَمَةُم مُؤمنِنَةٌ خَيرُ م مُشْرِركَةِ وَلَو أَعْجَبَتكُمْ وَل تُم كِحُ المُشِكينَ حتىَ يؤمنوا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 ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمه الله عليكم وما انسل عليكم وما انسل عليكم من الكتاب والحكمه من الكتاب والحكمة يعظكم به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 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا ضرر ولا ضرار ووالده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان اراد فصالا عن ترض منهما وتشاو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 واللَّهُ بِماَا تَعملونَ خَبِي وَلَا جُنَا حَلَيكُم فِي مَا عوَفْتُم بِه مِنْ فقْبَةٍ نِساءِ أَوْ أَكْنَتُمْ أَوْ أَكْنَتُم فيِي أَفُسِكُم عَلمَ اللهَّهُ أنكُمْ سَتَذْكُرونهَُّ ولكن لا توعدوهم سرا الا ان تقولوا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقده نکاح حتى يبلغ الكتاب اجله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 فَنِسْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْتُمْ عَالِمُونَ وَأَنْتُمْ تَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَا عَلِمْتُمْ وَمَا لَمْ تَعْلَمُوا وَأَنْتُمْ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 فَل جُناحَ لَكُم فِي مَا فَعَنَّفِي أَمفُسِهَّ مِن مَعّوف واللَّهُ عَزيِيزٌ حَكِيم وَلِمُطََّقاتِ مَتَع بِالمَعوفِ حًَّا على المُتَّقين كَذَلِكَ يُبَيين اللهَّهُ لكُمْ آياتهِ لَعَكُم تَاقِلون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 قالَاوا وَمَالَنَا أَلا نُقاتِلَ فِي سَبِييل اللهَّهِ وَقَدُ أُخُرِرجِنَا وَقَد أُخُرجِنَا مِن ذَارنَا وَأَبِننَا فَلَماا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْ القِتَالُ تَوََّو إِلَّا قَللَ مِنْهُم وَلَّهُ عَليِيمُم بِظَّالِمِين.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 وَلَبَت فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّادِرِينَ وَلَمَّا دَرَسُوا جَالُوتَ وَجُنُودَهُ قَالُوا قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا على الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُمُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَاهُمُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ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 مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَتْهُ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يخرجونهم, يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الذي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويمين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 والله غني حليم يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رياءا الناس ولا يؤمن بالله ولا فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل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 مَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أن الله اللَّهَ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 وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنصَارٍ إِذ إن تَبَدَّ الصَّدَقَاتُ فَأَنعَمْتُم بِهَا وَإِن تُخفُوها وَتُؤْتُوها الْفُقَرَاءَ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 وَما تُ فِقُ مِن خَيْر فَلِأَنفُسكُمْ وَماَا تُ فقُونَ إلَّ لتغَ أَجههَِّ وَما تُ فِقُ مِن خَيْر وَفَ إِلَكُم وَأَتُم لا تُلَمون للِلفقَر إَّينَ أحصِروا فيِي سَبيل الللههِ لا يَسْستَطعونَ ضربًا في الأرب لا يسْتطيعونَ ضَربًا فِي الأرض يحسَبُهُمجهِلُ أَغْنِيَ أَمِنَ التعّف تَعرفهُم بِسمَاهُم لا يَسْألونََّ سَائِحَافى وَماَا تُمْ فِقُوا مِن خَيْر فَإِن اللهَّه بِه عَم الذيم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 وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَقُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا إن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم, تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار